بطيبي فوق راسك ابن الان اعترف حق قدرك ايوادان شوكين فيك لي لك واتكي ان نار على صدرك إذ قصرت قلبك من اجلي أنا ها قرورة الطيب أكسرها هنا عند قدميك وادنهما حيث راحتي لا ولا عنا هأتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عواضا عن شوك في إجليلك ودك أن رأسي على صدرك